ألا ل ا إنهم هم م ف س د ولكن ن و لا يشعرون و إ ذ ا قيل لهم امنوا كما آ من الناس قالوا قالوا انهم ن كما آ من السفهاء ألا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 أ ن ذ ا ه م من ا ل ص و ا ع ق حذر ا ل م و ت و ا ل ل ه م ح ي ط ب ا ل ك ا ف ر ي ن ي ك ا ا ل ب ر ق يخطف أ ب ص ا ر ه م كل ما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 ويقطعون ما امر الله به أ ن يوصل ويفسدون في الارض أ و ل ئ ك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا, وكنتم أمواتا فاحياكم ثم يميتكم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 قال إ ن ي أ ع ل م ما لا تعلمون وعلم آ د م الاسماء كلها ثم عرضهم على ا ل م ل ا ئ ك ة فقال انبئوني ب أ س م ا ء قالوا سبحانك, لا علم لنا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آ د م انبئهم باسمائهم أ قالوا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 الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره, ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأزل لهم الشيطان عنها فاخرجهما أ ز ل ه م ل ش ي ط ا عنها ن ف أ مما ك ا ن فيه وقل نهبط و بعضكم لبعض عدو ولكم في ا ل أ ر ض مستقر ومتاع ل ا حين فتلقى آ د م من ربه كلمات فتاب عليه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 والذين ك ف ر و ا و ك أولئك ذ ب بآياتنا أصحاب و ا النار ه م ف ي ه ا خ ا ل د و ن ي ا ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل ا ذ ك ر و ا ن ع م ا ل ت ي أنعمت ع ل ي ك م و و و أ ف ا ب ع ه د ي أوف ب ع ه ا ك م و إ ي ا ل ل ف ا ه ب و ن وامنوا بما أ ن ز ل ت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أ و ل كافر به ولا تشتروا ب آ ي ا ت ي ثمنا قليلا و إ ي ا ي فاتقوا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 واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم واذ فرقنا بكم البحر ف أ ن ج ي ن ا ك م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 ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حقه يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 ذلك ب أ ن ه م كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك ذ م ا عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا م و س و ع و ا ل ن ص ا ل ى و ا ا ص ب ي ن و ا ل ص ا ب ي ن من آمن ب ا ل ل ه و ا ل ي و م ا ل آ خ ر وعمل ص ا ل ح ا ف ل ا م ي ه م ا ه م و ا خ ء الله الحسنى خذنا ميثاقكم ورفعنا ميثاقكم فوقكم ط و ر خ ذ واذكروا موسوعه ق م النابلسي ك ل و للعلوم ي ك م ر ح ت ه ل ك ن ت م من ا ل خ ا س ر ي ن ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم, فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها و م و ع ظ ة للمتقين واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزءا قال اعوذ بالله قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا ادع و لنا ربك يبين لنا ما هي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 فاقع ل و ن ه ا ت س ر الناظرين ق و ا د ع ل ن النابلسي ربك يبين للعلوم ب ب ق ر ة ش ا ي ن ا إ ا ل ا س ل ه ل م ه ت د و ن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 فهي ك ا ل ح ج ا ر ة أ و ش د قسوه و إ ن من ا ل ح ج ا ر ة لما يتفجر منه الانهار وإن, وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء و إ ن منها لما يهبط من خ ش ي ة الله وما الله بغافل عما تعملون افتطمعون أ ن يؤمنوا لكم وقد كان, فريق منهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما اعقلوه وهم يعلمون واذا لقوا الذين آ م ن و ا قالوا آ م ن ا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا أ اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا ت ع ق م و ن أ و ل ا ي ع ه ا و ن ا ب ل س ي ل ا ي ع ل و م الاسلاميه يكتبون ي ي الكتاب ب أ د ه م ثم ي ق و ل و ن ه ذ ا م ن عند ا ل ل ه س ي للعلوم ن الاسلاميه ي ل لهم م م كتبت ي ي د ه و و ل ل م موسوعه النابلسي ل للعلوم ا ل ه ه د ن على الله ا ل ا ت ع ل م و ن ب ا م ن كسب ي ئ وأحاطت ت به خ ي ه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 واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله, لا تعبدون إلا الله وبالوالدين, إحسانا وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس ح س ن ا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 موسوعه محرم ل ي ك م إ خ ر ا ج م أفتؤمنون ببعض ا ل ك ك ت ت ا ب و و ف ر ن ببعض ف م ا جزاء من ي ف ع ل ذ ل ك م ن ك م إ ل ا خزي في ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ويوم ا ل ق ي ا م ة ي ر د و ن إ ل ى ولقد م ا ا ل بغافل يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا ل ه عنهم هم عما اشتروا يخفف ينصرون و اتينا موسى الكتاب وخفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ب ن مريم البينات و أ ي د ن ا ه ب ر و ح القدس افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غل ب ل ع ن ه م الله بكفرهم ف ق ل ل ي الرحمن ما يؤمنون و م ا ا ج كتاب م عند ا ل ل لما معهم وكانوا وكانوا من قبل ه معهم مصدق من وكانوا ي س ت ف ت ح و ن على ل ا ذ ي ن كفروا فلما م به فلعنه الله على الكافرين بس مشتروا به انفسهم بس مشتروا به انفسهم أ أن ايكفروا بما انزل الله بغينا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباد ش ر ب ه و إ ذ ا ق ي ل ل ه م آمنوا بما أنزل ا ل ل ه قالوا نؤمن بما نؤمن أنزل ع ل ي ن ا و ي ك ر ر ب م ا و ر ا ء ه وهو ا ت مضمون اجتماعي موسوعه ن إن كنتم مؤمنين النابلسي ل ل ع د ه و أ ن ت م ا ل و و ن إ ذ ا خذنا س ل ا م ي ن ا ك م م و س م ع ه ا ل ن ا و أ ش ر ب و ا ف ي ق ل و ب ه م ا ل ع ج ل ب ك ف ر ه م قل بي س م ا يأمركم به إيمانكم قل بي سما يأمركم به ق ل ا س م ا ي أ م ر ك م به إ ي م ا ن ك ه كانت ك ل موسوعه الدار الآخرة عند الله خالصة عند د من ن ن ا ا ل ف ت م ن الموت النابلسي يتمنوه م ا ق د د ي ه م و ا ل ل ه ع ل ي م ب ا ل ظ ا ل م ي ن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 موسوعه النابلسي ي ك آيات للعلوم الاسلاميه ي ن صدق موسوعه م من نبذ فريق ا ل ذ ي ن أ و و ت ا ا ا ل ك ت ب كتاب ا ل ل ه وراء ظ ه و ر ه م ك الاسلاميه و اسماء ت ا ل ش ي ا ط ي ن ع ل ى ملك س ل ي م ا ن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 أَوْ م ث ل ه الم أ تعلم ن ان ل ل عَلَىٰ كُلِّ أَلَمْ ل ه ع شَيْءٍ قَدِيرٌ م ت الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل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 فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ومن الظلم ممن من منع مساجد الله أ ن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أ و ل ئ ك ما كان لهم يدخلها إلا خائفين إلا ل ه موسوعه في الدنيا خ النابلسي ر ل ل ه ا ل م ش ر ق و ا ل م غ ر ب ف أ ي ن م الاسلاميه ت و و ه إن ل ل ه واسع ع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 وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أ و ت ى ت ي ن ا آ ي ة كذلك قال الذين من ق ب ل ه م مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون إ ن ا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا موسوعه النابلسي للعلوم إن ه ل ن اتبعت ا و بعد الاسلاميه ء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 ولا يقبل م ن ه ا عدل و ل ا ت ن ف ع ه ا شفاعة و ل ا هم ي ن إذ ذ ت ا ب ر ا ه ي م ربه ب ك ل م فأتمهن ا ا ت ق ل إني ج ع ل ك للناس إ م ا م ا ق ا ل و م ن ه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 والعاكفين و ا ا ل ل ر ك ع س ج و د وإذ ق ا ل إ ب ر ا ه ي م ر ب ج ع ل هذا ب للعلوم ن الاسلاميه اسماء الله الحسنى قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره إ ل ى عذاب النار وبئس المصير اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت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 إ ن ك أ ن ت التواب الرحيم ربنا وابعث ي ه م رسولا منهم يتلو عليهم اياتك, يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة ويزكيهم إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم ومن يرغب عن مله إ ب ر ا ه ي م إ ل ا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين إ ذ قال له ربه اسلم قال إذ قال له ربه اسلمت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 ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت إ إذ, اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك, قالوا نعبد إلهك واله ابائك ن إ ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا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 ف س ي ك ف ي ك ه م ا ل ل ه وهو ا ل س م ي ع و ي ه غ ي م ربحيه ذات م غ م و ن ح ن له ع ا ب د و ن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 ولسباق كانوا هدنوا و نصالا قل انتم اعلم ام الله ومن الظم ل ه ممن كتم شهاده عنده من الله ومن ع م ا ت ع م ل و ن تلك أمة قد خلت لها ك أمة ما قد س ب ت و ل ك م م ا كسبتم و ل ا ت س أ ل و ن ع م ا كانوا ي ع م ل و ن س ي ق و ل ا ل س ف ه ا ء م ن الاسلاميه ن و ه ل موسوعه ا ل ن ا ع ل ي س ي للعلوم ا ل م ش ر ق و ا ل م غ ر ب ي ه د ي م ن ي ش ا ء إلى ص ر الله ط مستقيم و ك ذ ك ج ع ا ل و س ن ا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 وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إ ي م ا ن ك م ان الله ب ن الناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها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 و موسوعه ا بتابع أنت قبلتهم م ض م ب ت النابلسي ب ع للعلوم الاسلاميه ل الذين آ ت ه م الكتاب ي ع ر ف و ن ه ك م النابلسي ي ع ر ف ن ا منهم ل م و ل ع ل م و ن ا ل ح ق من ربك ف ل ا تكونن م ن ا ل م م ت ر ي ن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 و ا ل م ر و ة من ش ع ا ئ ر النابلسي ل ه ف م حج ل ي ت ل ح ع ل ي ي ه أن ط و ف ب ه م ا ومن تطوع خيرا فإن خيرا ا ل ل ه ش ا ك ر ع ل ي م إن ا ل ذ ي ن ي ك ت م و ن م ا ء الله الحسنى من ا من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أ و ل ئ ك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إ ل ا الذين تابوا و أ ص ل ح و ا وبينوا تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم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 لا إله إلا ل ا هو ر ح م ن إن الرحيم ا خلق في ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض واختلاف و الليل ا ل ن ه ا ر و ا ل ف ل ل ا ت ي ا للعلوم ا ن ا س ا أ ن ز ل ا ل ل ه من ا ل س م ا ء وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح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 وقال الذين ا ت ب ع و ا ل و ن لنا كرة فنتبرأ كرة م ن ه م م ك ا تبرؤوا م ن ا ك ذ ل ك ي ر ه م ا ل ل ه أ ع م ا ل ه م ح س ر ا ت ع ل ي ه م م و ا هم بخارجين من بخارجين ا ل ن ا ر ي ه أيها موسوعه النابلسي ي للعلوم ا ا ل ش ي ط ا ن إنه ل ك م عدو م ب ي ن وإذ إ يرفع ب ر ا ه ي م ا ل ق و ا ع د من ا ل ب ي ت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 و أ ر ن ا مناسكنا وتب علينا إ ن ك أ ن ت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك, يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة ويزكيهم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 إذ قال ل ه ربه أ س ل م ق ا ل أ س ل م ت للعلوم ر ب ا ا م ي ن أ و ص ا ل ا ب ل ا ه ي م ب ن ي ه ويعقوب يا بني إن الله ل اصطفى ك موسوعه الدين فلا ت م ن ا يعقوب ل م و ن ا ب ل ب ن ي ه إذ ق ا ل ل ب ن ي ه ما ت ع ب د و ن م ن بعدي ق ا ل و ا نعبد إ ل ه ك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 و ق ا ل و ا س و ن و ع ه و د ا ل ن ا قل ب ل ه ي م وما كان من حنيفا كان ا للعلوم م ش ر ك ي ا آ ن الاسلاميه ب ا ل ه و م إ ل ي ن و ا شركه ا ع ي ل و د ى شركه دعويه ب ونسباط وما و أ ت غير ر ب ي ن أحد م ن ه م و ن ح ن له م س ل م و ن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 ونحن ل ه ع الهدى ش ل ك ه دعويه غير ر ب ك م و ه ن ا ت م ك م و ن ا ج ت م ا ع ن 「こら辺は何を言うかわか م ない」 ك ت م ش و د ة ع ن د ه من النابلسي ل ه و م أغضم ممن للعلوم ا ل ل ه ب غ ا س ل ع م ا ت ع م ل تلك و ن أمة قد خلت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 وما جعلنا ا ل ق ب ل ة التي كنت عليها إ ل ا لنعلم الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت ل ك ب ي ر ة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إ ي م ا ن ك م ان الله ب ا ل ن ا س لرؤوف رحيم قد نلى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين موسوعه ا الكتاب ل ي ل م و ن ن أ ا ل ح ق م ن ربهم م و ا الله ب غ ا ف ل عما ي ع م ل و و ن ل ع ل ذ ي ن أ و ت و الاسلاميه ا ك ت ب ب آية م تبعوا قبلتك ا أنت ت ب ب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 وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم ح ج ة الا الذين ظلموا منهم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 و ي ي ز ك ك م و ي ع ل م ك م ا ل ك ت ا ب و ا ل ح ك م ة و ي ع للعلوم م م ما ك م تكونوا ت م ن فاذكروني ذ ك ك ر أ و ا ك ر و ن ي ل ا يا س ت ع ي ن و ا ا ب ل ص ب ر و ا ل ل الله ص ا ة إن م ع ا ا ل ص ب ر ي ن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 م ن س و ع ه النابلسي ل ن ا ف ا للعلوم ك ت ا ب أ و ئ ك ي ل ن ه م ا ل ه ي ل ع ن ه ا ل ا ع ن ن و إ ل ا ا ل ذ ي ن ت ا ب و ا و أ ص ل ح و ا ل ح س ن و ا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 وما أ ن ز ل الله من السماء من ماء ف أ ح ي ا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح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 يا أ ي ه ا ا ل ن ا س ك ل ا مما ف ي ا ل أ ر ض ح ل ا ل طيبا و ل ا تتبعوا خطوات ا ل ش ي ط ا ن إنه ل ك م عدو م ب ي ن ف إ ه اسماء الله ا ل ح أ ن تقولوا إ ن م ا يامركم بالسوء والفحشاء و أ ن تقولوا على الله ما لا تعلمون و إ ذ ا قيل لهم اتبعوا ما أ ن ز ل الله قالوا قالوا بل نتبع ما أ ل ف ي ن ا عليه آسين موسوعه النابلسي ذ ي ا للعلوم الاسلاميه ي و ا شركه و ا لله الهدى شركه دعويه وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير ر ل ح ي ه ذات م ض م و ل ا عاد ف ل ا إثم ع ل ي الله رفور رحيم. ان الذين يكتمون ما أ ن ز ل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ي أ ك ل و ن في بطونهم إ ل ا النار ولا يكلمهم الله يوم ا ل ق ي ا م ة ولا يزكيهم و ل ه ُ م و س و ع َ النابلسي َّ ذ ِ ي َ ش ْ ت ََ ر و ا للعلوم َ ا ََِ الاسلاميه َ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 ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين, والسائلين وفي الرقاب واقام ا ل ص ل ا ة واتى الزكاه والموفون بعهدهم إ ذ ا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس أ و ل الذين ئ ك ص د ق و ا وأولئك ه م النابلسي م ت ق و ي أيها الذين آمنوا للعلوم الاسلاميه الحر بالحر ولنثى بننثى ف ن ع ف من أخيه شيء اتباع بالمعروف واداء اليه ب إ ح س ا ن ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في القصاص حياه ة من الالباب ي لعلكم تتقون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 فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان بريض لو على سفر فعدهم من أ ي ا م أ خ ر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا ا ل ع د ة و ل ت ك ب ر و ا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع ي اذا دعان فليستجيبوا لي, فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون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 فإن ق ا ت ش و ك م ه الهدى شركه دعويه ن ت ا فإن الله غ ف و ر ربحيه م ذات مضمون اجتماعي ل ن لله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 م و ا في س ب ي ل ا ل ل ه و ل ا ت ل ق و ا ب أ ل س ي للعلوم أ الاسلاميه ا ح ل م فما س ت س ر من ا ل د ي و موسوعه النابلسي للعلوم ن الاسلاميه وَبِهِ مِّنْ رأسه فَفِدْيَةٌ, ففدية أَوْنُسُكُ فَإِذَا أمنتم فمن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 وتزودوا وتزودوا ف إ ن خير الزاد اتقوا و ا ت ق و نياؤنا الباب ليس عليكم جناح ا تبتغوا فضلا من ربكم م فإذا ف أ ض ت فاذكروا الله عند موسوعه ا ك ل ن ا ب ل ه ل س ا للعلوم ا ل ا س ل ا م ن ح ي ث أفاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله, فاذكروا الله كذكركم اباءكم اواشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آ ت ن ا في الدنيا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 ف ح س ب ه ج ه ن م و ل ب ي س ا ل ل ع د و م ن الاسلاميه ن من ن يشري ف س ء ر ض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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم و ان استطاعوا ومن ََ يرتدد ََْ منكم ُِْْ عن َ دينه ِِِ فيمت ََُ وهو ََُ كافر ٌَِ ف َ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ حلقت َ اعمالهم َُُْ في ِ الدنيا َُّْ والاخره َ إن الذين آ م ن و ا و ا ل ذ ي ن ه ا ج ر و ا وجاهدوا في س ب ي ل الله أولئك ي ر رحمة ج و ن ا ل ل ه و ا ل ل ه غ ف و ر ر ح ي م يسألونك عن ا ل خ م ر و ا ل م س ر ق ل ف ي ه م ا إ ث م ك ب ي ر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 لعلكم تتفكرون في الدنيا و ا ل ا خ ر ة و ي س أ ل و ن ك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير و إ ن تخالطهم ف إ خ و ا ن ك م والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إ ن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى ي ؤ م ن و ل ا م ة م ؤ م ن ة خير من مشركه ولو ع ج ب ت ك م ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا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 الناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض عن يتذكرون قل هو أ ذ ى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى ي ط ه ر ف إ ذ ا تطهرن فاتوهن من حيث أ م ر ك م الله إ ن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أ ن ا شئتم وقدموا ل أ ن ف س ك م واتقوا الله واعلموا أ ن ك م ملاقوه وبشر المؤمنين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 والله غفور حليم <تصفيق> للذين يولون من نسائهم تربص أ ر ب ع ة أ ش ه ر فان فاؤوا ف إ ن الله غفور رحيم و إ ن عزموا الطلاق ف إ ن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن ب أ ن ف س ه ن ثلاث تقربا ولا يحل لهن أ ن ي ك ت م ن ما خلق الله في أ ر ح ا م ه ن ان كن يؤمن بالله واليوم لا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 ق شركه الهدى شركه دعويه ن ي ر ربحيه ذات مضمون يعفون اجتماعي يعفو ل 「私の思い出はありません」「私の思い ا ل ありません」「私の思い出はありません」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 قالوا أ ن ا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يوت سعه من المال قل ا إ ن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا ت في العلم والجسم والله يوطي ملكه من يشاء والله واسع عليم الله م ربيئهم بعث لكم قالوا, قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يوت سعتا من المال قال ان الله اصطفاه عليكم, قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيئهم إ ن آ ي ه ملكه أن ياتيكم, ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم و ب ق ي ة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 قال الذين يظنون أ ن ه م ملاق و الله كم من فئه ق ل ي ل ة غلبت غلبت فئه ك ث ي ر ة ب إ ذ ن الله والله مع الصابرين ولما برزوا رجال و توجهوا ا ر ب ن أ ف ر غ ع ل ي ن ا صبرا وثبت ق د ا م ن و ن ص ر ن ا ك ه دعويه م ا ا ل ك ف ر ن ف غ ي ه م ب إ ذ ن ا ل ل ه و ق ت ل د ا و د ج ا ل و ت وآتاه الله ا ل م ل ك و ا ل ح ك م ة و ع ل م مما ه ي ش ا ء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 ولو شاء الله م ق ت ت ل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله م ق ت ت ل و ا ولكن الله يفعل ما يريد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 و هو العلي العظيم لا إ ك ر ا ه في الدين قد ت ا ب ه ي د ر ش د م ن الغي ف م ن يكفر ب ا ل ط ا غ و ي و ي ؤ م ن ب ا ل ل ه فقد استمسك ب ا ل ع ر و ة ا ل لم ل و ث ق ى فصام ه ا و الله سميع ع ل ي م الله أ ك ب ر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 قال بل لبثت م ئ ة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آ ي ة للناس وانظر الى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير الله أكبر واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي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 قول معروف و م غ ف ر ة خير من صدقه يتبعها اذى والله غني حليم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا كالذي ينفق ما له رئا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 ومثل الذين ينفقون أ م و ا ل ه م ابتغاء م ر ض ا ة الله وتثبيتا من انفسهم كمثل ج ن ة ب ر ب و ة اصابها وابل فاتتك لها ضعفين فاتتك لها ضعفين ف إ ن لم يصبها وابن فقل والله بما تعملون بصير أ ي و د أ ح د ك م أ ن تكون له ج ن ة من نخيل و أ ع ن ا ب تجري, تجري من تحتها ل ن ه ا ر له فيها من كل الثمرات و أ ص ا ب ه الكبر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 「私の思い出 ه 何 ا も変わらないように」 م ا ك س ب ت م و م م النابلسي أخرجنا ك م م ل أ ر ض للعلوم أن تغمضوا و فيه م أ ا ل ا س ل ا م ي د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 وما يذكر إ ل ا أ و ل و الالباب وما أ ن ف ق ت م من نفقه او نذرتم من نذر ف إ ن الله يعلمه وما للظالمين من أ ن ص ا ر إ ن تبذوا الصدقات فنعماه م ي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 ولو انهم ي ة ف ل أ ج ر ه م عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ياكلون الرب ا لا يقومون إ ل ا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك ب أ ن ه م قالوا إ ن م ا ا ل ب ي ع مثل النابلسي ر للعلوم وحرم ا ر ا جاءه ء فمن م ع ظ ة ن ربه ف ا ن ت ه ى ف ل ه م ا س ل ف وأمره إلى ا م ل ه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 وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسره ف ن ظ ل ة الى ميسره وان تصدقوا خير لكم وان تصدقوا خير لكم وان كنتم تعلمون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 فان كان الذي عليه الحق سفيه او ن ضعيف لو لا يستطيع أ ن يمله فليملي الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و ا م ر أ ت ا ن فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء تضل إحداهما ان تضل احداهما فتذكر احداهما ا ل ا خ ر ا ولا ياب الشهداء اذا ما دعوه ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم أ ق س ط عند الله و أ ق و م ل ل ش ه ا د ة و أ د ن ان لا ترتابوا الا أ ن تكون تجاره ح ا ض ر ة تديرونها بينكم فليس عليكم ج ن ا ح ا لا تكتبوها و أ ش ه د و ا اذا تبايعتم ولا ي ض ا ركاتب ولا شهيد و إ ن تفعلوا ف إ ن ه فسوق بكم واتقوا الله, الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فان امن بعضكم بعضا فليود الذي تمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده, ولا تكتموا الشهادة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 وكتبه و س و ع ه ا نفرق ب ي ن أحد من ر س ي ل ق ا ل و ا س م ع ن ا و أ ط ع ن ا غفرانك ربنا و إ ل ي ك ا ل م ص ي ر ل ا يكلف الله ن ف س ا إ ل ا و س ع ه ا لا يكلف الله نفسا إ ل ا و ص ع ه ا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إ ن نسينا أ و اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إ ص ر ا كما حملته على الذي نموا قبلنا ر ب ن الهدى و ا تحملنا ما لا ط ن ا ب ه دعويه ف عنا غير ر ح م ن ا أ ن ت م و ل ا ن ا فانصرنا على ل ق و م ا ل ك ا ف ر ي ن